بمن صام بمن صلى بمن صدق بالخاتم بمن آتى بالقرص فلا ثوا بمن ردات له الشمس بباب ال فالبا بات الزهراء وهي ست نسافط وبالمسوم والمقتول ظلما فاللعن الظالم وبالسكا ديل القاتي والقاتي وبالمدفون في طوس علي فِلا عَذْرِي عِمعَ الْمُنْتَظَرِ الْقَائِمِ هَجَرْنَا مِنَ الظُّنُونِ يَا مَنْ نُعَظِّمُ هَجَرْنَا مِنَ